ادْعُوا مَن دُونَ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا وَإِذَا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ أم يقولون افتراه 112. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا 113. هو أعلم بما فيه به شهيدا بيني وبينكم 117. وهو الغفور وحيم 118. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى وَكَفَرْتُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُ 111. إن الله لا يهدي القوم الظالمين 112. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا قَدِيم وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَنَنِ آلِ فِرْعَوْنَ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى للمحسنين. 119. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين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 وَلَذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِلَكُمَا لَكُمَا مَا َٔتَّدَانِ نِ مِنْ أُخْرَى وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَشْ تغيثني الله ولك آمِل إن وعد الله حَقٌّ إن وعد الله حَقٌّ فَيَقُولُ ما هذا إلا <الأولين>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 117. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 118. ويوم يعرض الذين كفروا على اذاهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الغون فاليوم تجزون عذاب الغون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأع. قَافِيَ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُورُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِن 111. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 112. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا 114. تقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 115. بل هو ما استعجلتم به 116. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربّك فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ما فيه وجعلنا لهم سمع وجعلنا لهم سمعوا وأبصروا وأفئذت فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما 117. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 118. ولقد أهلك نا ما حولكم من القرا وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربا من بل ضلوا عنهم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 فَإِذَا مَا قُضِيَ وَلَهُ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرٍ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا نزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا داعي الله وامن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب الالم ومن لا يوجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق 117. السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير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 رَدَهُ فَهَلْ يُهْلَفُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ